انك حن فليس عليهم فليس عليهم نجناح ان ضعنت يدهم غير متبرجات بزين وان يستعف ابن خير لهم والله سميع عليم ليس عن على الامع حرب ولا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 أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت أمااتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو, أو بيوت خالاتكم أو ما ملكم مفاتحا أو صديقكم ليس عليكم جناح أحد فَكُونُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ بَارَكَتَاءَ طَيِّبًا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ